وطال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القران ولا بالذي بين يديه ولو ترى اذ الظالمون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 وقال الذين استبعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا, إذ تأمروننا أن نكفر وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَل يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَحْمِلُونَ وَمَا أَغْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنَ النَّذِيرِينَ إِلَّا قَالُوا مُطْرَفُوهَا إِلَّا قَالُوا مُتَوَّفُوهَا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 أَكْبَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ, بالتي تقربكم مَنْ آمنَ نَوَاعِمِ الصَّالِحَا فَأُولَئِكَ هُمْ جَزَاءُ الضُّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرَفَاتِ آمِنُونَ وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِفِينَ هُنَالِكَ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 وهو خير الراسقين ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكه ثم يقول للملائكه وَلَا يَنَامُ مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ مَا أَكْثَرَهُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَّفْعًا وَلَا ضَرًّا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون